ولقد ستنا الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسفقون أم ما يحكمون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 وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ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 ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المُنافقين وقال الذين كفروا الذين آمنوا السبع سبينا والنح من خطاياهم وما هم بحامين من خطاياهم من شيء إن إنهم لقادمون، ولا يحملون أسقالهم وأسقalem مع أسقالهم، ولا يوم القيامة عما كانوا يفترون، ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه، فنبت فيهم ألف سنة إلا قصينا عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقوم يعبدوا الله واستقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إذكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا تبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرونه إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء المبين أولم يروا كيف يبرع الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل فيروا في الأرض فانظروا كيف بدع الخلق ثم الله ينشع النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وعليه تقلبون وَمَا أَنْتُمْ بِعَازِلِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِنَا إِنَّ أَنَائَكَ يَأِسُوا مِنَ الرَّحْمَةِ وَأَدَاءُكَ لَهُمُ الْعَذَابُ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أو قالوا قتلو أو حضرو فإن جع الله من النار إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون وقال إنما استخلتم من دون الله وتنم وبدأ بينكم في الحياة في الدنيا ثم يوم القيامة يكفو بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناطرين فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فوهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذسية النبوة والكتاب وآسيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وَلُوطًا إِذْ قَالَنَا لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَسْتَحَرِمُونَ النِّسَاءَ وَهَذَا في عَن رَّبِّكُمْ فما كان جواب قومه إِلَّا أن قالوا اعتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المسجدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن علم بمن فيها لننجينه وأهله إن أمرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم فقالوا لا تخف ولا تحزن إن مندوك وأهلك إن مرتك كانت من الوابلين إن مزلون على أهل هذه القرية رجzem من السماء رجzem من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون فإلى مدين عطاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعفوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأقذته الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل وكانوا مستبطرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثَل الذين استقَدو من دون الله أولياء كمثَل العُور كبوت استقَدت بيته وإن عُهانا البُووت لبيت العُور كبوت لو كانوا يعلمون.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 قَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أَطْلُبُ مَاءً يُؤْتَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحزن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له أسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحج بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تسلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لَرَتَبَ الْمَظَطِلُ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بِينَاتٌ فِي خُدُورِ الَّذينَ عُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ أَقَالُوا لَوْلاَ أَنزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن رَبِّهِ قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفي من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 ويستعدونك بالعذاب، ويستعدونك بالعذاب، ولو لا عذل مسمّ لجاؤهم العذاب، ولا يعصنهم ضغتة وهم لا يشرون. يستعدونك بالعذاب. يستعدونك بالعذاب وإن جهنم لمحيقة بالكافرين يوم يغشىهم العذاب من فوقهم يوم يغشىهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرضهم ويقول ذوخ ما كنتم تعملون آمنوا أرضي الذين آمنوا إن أرض واسعة فأيها يا عباد يا الذين آمنوا إن أرض واسعة فأيها كل نفس زائفة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 الذين صبروا على ربهم يتوكلون وفي من دابته لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فإن يعبدون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله مد كل شيء عليم وان سالتم من نزل من السماء ماء فحيابه فاحياي الارض من بعد موتها لا الله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 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَسَّكُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ افا بالذابطين وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يكفرون وبنعمة الله يشكرون افا بالذابطين يؤمنون الله يشكرون ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب في الحق لما جاء اليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا في نعل نحدياً هم سبلاء وإن الله لم المحسنين